تتوب الى الله فقد صرت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقل ض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوطا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 إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِلِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريمَ بنتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت وكانت من القانتين.